كما أ خ ر ج ك ربك من بيتك بالحق و إ ن فريقا من المؤمنين ل ك ا ر ب و ن ي ج ا ه ل و ن ك في الحق بعدما تبين ك أ ن م ا يساقون إ ل ى الموت وهم يومئذ واذ يعدكم الله إ ح د ى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع ذاكر الكافرين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 يا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إ ل ا من عند الله إ ن الله عزيز حكيم اذ يغشيكم النعاس امله منه وينزل عليكم من السماء ماء, عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويغشيكم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 إ ذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فتثبت الذين آ م ن و ا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا ف و ط الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك ب أ ن ه م ش ا ق ا ل ل ه ورسوله ومن يشاق ا ل ل ه ورسوله ف إ ن الله شديد العقاب ذ ل ك فذوقوه وان للكافرين عذاب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 ف ا ك موسوعه ك م ر ك م ا ل ط ي ب ا ت ت لعلكم ك ش ر و ن ي ا أيها ا ل س ي ن آمنوا للعلوم ا ت الاسلاميه و و و ت و أ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 وما كان الله عذبهم وهم يستغفرون وما لهم أ ل ا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه أولياء الا المدينه وما ل ك ك ن أ ث ر ه ل يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إ ل ا بكاء وتصبيه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 فأن لله قرسه ولذي ل ل ر س و و القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إ ن كنتم آ م ن ت م بالله إن كنتم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 القذوة بسم الله خ الرحمن ليقضي الرحيم ل م ف ع و ل ا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 واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا و ي ق ل ي ك م في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور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 إ <سؤال> ن ي أ ر ى ما لا ترون إ ن ي اخاف الله والله شديد العقاب إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والرهاء لا دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم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 إ ن الله ق و ي ل شديد العقاب ذلك ب أ ن الله لم يكن ويرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم, حتى يغيروا ما بأنفسهم بسم الله ا ل ي ع م ن ا ل ر ي م بدا باال فرعون والذين من قبلهم كذبوا ب آ ي ا ت ربهم فاهلكناهم بذنوبهم واورثنا ال فرعون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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن ك و واما تخافن من قوم خيانه فانبذ إ ل ي ه م على سواء ان الله لا يحب الخائنين ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إ ن ه م لا يعجزون و أ ع د و ا لهم ما استطعتم من ق و ة ومن سباق الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم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 ت ب ع ك من المؤمنين يا أ ي ه ا النبي أ ح ر ض المؤمنين على القتال انكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن تكن منكم موسوعه ا ل ذ ي ن ك ف و ا ب أ ن ه م قوم ل ا ي ف ر و ن ا للعلوم آ ن خفف ا ل ه ا ل ن س ل ا م ن ك م مئه ص ا ب ر ة يؤلد مئتين وانكم منكم أ ل ف يؤلد الفين ب إ ذ ن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيه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 لولا جزاهم ن الله سبق لمسهم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما ظننتم حلالا طيبا واتقوا الله إ ن الله غفور رحيم يا ايها النبي أ ق كل من في ايديكم من الاسراء ان يعلم الله في قلوبكم خيرا, يعلم الله في قلوبكم خيرا. يؤتكم خيرا من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 الأرض و ف س ا د كبير و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في س ب ي ل ا ل ل ه و ا ل ذ ي ن آ و و ا و ل ا س ل ا ل م ؤ م ن ن و حقا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 في كتاب الله إ ن الله ب ك ل شيء عليم